فإنهم غير ملومين فمن بتفاوراء ذلك فأولئك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.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 فاسلك في من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مخرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقول رب أَزِلْنِ مُزَلَّمُ باركَ وَأَنتَ خيرُ الْمُزَلِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّ وَإِن كنا لمبتلين ثم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 أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 والذين قم من خشية ربهم مشفقون والذين قم بآيات ربهم يؤمنون والذين قم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أن قم إلى ربهم راجعون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 قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه, وما كان معه من إله إذا الذي بك كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن يشركون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 ذو بك رب اين يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 إن عدنا فإن ظالمون قال نخسأ فيها قال فيها ولا تكلمون إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا تغفر لنا